توبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا توبنا الى الله رجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله. ندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا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 اكتبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا